انا المجروح انا المجروح وفي سجني بعاني جنوح السجن ما تفارق عيوني اقول والله تشويني أقول العين والعين حيراني هذا القدر يا ناس هذا القدر يا ناس كل العيون الوطن والله الوطن غالي كل العيون الوطن والله الوطن غالي أمي جريح يا أهلنا قبلي جريح مع الصابين متلفاشين We're صوبين كلبشين ومجريح مجريح يهللنا قط مجريح عصابين كلبشين We are the ones